Miss وَاَلَّذِي بَعَثَ الْأُمَمَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي شَيْءٍ وَلَكِنَّ 121. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم 122. مفل 117. يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 118. بيتس مثل القوم الذين تنهوا بآيات الله والله لا E yeah 119. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا we will